يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعين القيد أو قهر العبيد ولتقدمي. ولتقدمي <وبريم i> ولتسحقي اعوان شيطان مريض يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد <وبريم i> ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي اعوان شيطان مريض فالنصر معاد الجنود فالنصر معاد الجنود فالنصر معاد الجنود فالنصر معاد الجنود فالنصر معاد الجنود والموت نبراس الخنود يا دولة الإسلام والإسلام الليل طال وأمتي لا تستفيق من الرقد يا دولة الإسلام والإسلام مطوي البلد الليل طال وأمتي لا تستفيق من الرقد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي بل تقدمي والتسحقي اعوان شيطان مريض فالنصر معاد الجنود فالنصر معاد الجنود فالنصر معاد الجنود فالنصر معاد الجنود فالنصر النصر ميعاد الجنود والموت نبراس الخلود. قال الملام على الآلام فأين زمجرة الوسود واستح كما الطوم الفساد ونحن في ذل العبيد. قال الملام على الآلام فأين زمجرة الوسود واستح كما الطوم الفساد ونحن في ذل العبيد. يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقييد أو قهر العبيد والتقدمي. والتقدمي والتزحقي أعوان شيطان مريت يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد والتقدمي والتقدمي والتزحقي أعوان شيطان مريت فالنصر ميعاد الجنون. النصر ميعاد الجنود، النصر ميعاد الجنود، النصر ميعاد الجنود.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 Vall Tüdemi, Vall Tüdemi, Vall Tespaci Agvan Şıttan Meryet. Vall Nüsrumi الجنود Junud, Vall Nüsrumi Adul الموت ابراص الخلود قالت الملامه على الالم فاين زمجرت الاسد واستحكم الطغى الفساد ونحن في ذل العبيد قالت الملامه على الالم فاين زمجرت الاسد واستحكم الطغى الفساد ونحن في ذل العبيد النصر بعاد الجنود والموت ابراص الخلود